قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل لله يهدي للحق. أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمَّا الَّا يَهْدِي إِلَّا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 وما كان هذا القرآن أن يُفتَرَى من دون الله ولكن تصدِّيق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من الرّب العالمين أم يقولونَ افتراه قُل فَأَتُبْ سُورَةً مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْ تم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيق بعلمه ولم ما يأتهم تؤيله